كيف الحال؟ بصريحة بصريحة. إياك الله, الله. شيخ علي لا تعلم رضي البشر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول رحمه الله القسم الثاني أن يضطر إليه الكلام هنا في المباح والمقصود كما ذكرت لكم سابقا أن المقصود هنا المباح الذي تتعرض له ينتقل إلى درجة الرخصة والقسم الثاني أن يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج أنا ذكرت لكم فيما سبق أن, إن الله سبحانه وتعالى شرع الأوامر والنواهي. والشخص عندما يبي يفعل المأمور به او يبي يترك المنهي عنه لا بد فيه من مشقة وهذه يسمونها مشقة معتادة يعني ما ينفك عنها العمل مثل مشقة صيام رمضان وشقة الحج وشقة الصلاة وشقة فما فيه عمل ال ويشتمل فعله أو تركه على مشقة وهذه يسمونها المشقة المعتادة لكن قد يكون الإنسان في حالة أداء العمل يترتب عليه مشقة يسمونها خارج عن المعتاد المشقة الخارج عن المعتاد هذه تجدون أن الشارع شرع لها الرخص ولهذا القسم الأول الذي سبق إذا الإنسان يباح له مثلا وقد يجب أكل الميتة وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وإلى آخره لكن هذاك عندما يكون في حالة اضطرار يعني يخشى على نفسه من الموت أو يخشى على عضو من أعضائه الفوات أو يخشى على منفعه من منافع بدنه فهذه مشقة في أعلى الدرجات لكن في مشقة أقل منها درجة وهي, ما وهي القسم الثاني هذا يعني ما يصل إلى درجة أنه يموت أو يخشى على نفسه الموت ولكن يحصل عليه مشقة يصعب عليه تحملها لكنها لا تؤدي إلى وفاته هذه هذا هو القسم الثاني، ولهذا قال أن لا يضطر إليه، يعني كالقسم الأول، ولكن يلحقه بالترك حرج، وقصد بالحرج هنا يعني مشقة، يعني مشقة يصعب عليه أن يتحملها، فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة، يعني المقصود أنك تأخذ بالرخصة. فإذا حصل عند الإنسان يعني إذا حصل عند الإنسان مشقة يصعب عليه تحملها ما في مانع أن يأكل الميتة ولا في مانع أن يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير وما إلى ذلك هو عاد استطرد في الموضوع قال وإذا الممنوعات قد أُبيحت رفعا للحرج وكما إذا كذرت المناكر في الطرق والأسواق فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بينا يعني قصده أيضا حتى المباحات اللي ما هي في الرخص اللي ما تأتي لها الرخص يعني قد مثلا الإنسان إذا أراد ان يباشر عمل يبي حصل عليه فيه شيء من الضرر لكن لا بد أن ينظر إلى إذا كانت المصلحة راجحة يمضي وإذا كانت المفسدة راجحة يمتنع وإذا تساوت المصلحة والمفسدة يمتنع هذا هو الذي يقال عنه إنه اللي يقول عنه العلماء درع المفاسد مقدم على جلب المصالح ويذكر عاد أمثلة أخرى نوع آخر يقول وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج يعني مثل الإنسان القرض الإنسان يقترض فلوس كأنها بيع دراهم بدراهم مؤجلة مثلا لكن الشارع باحها للحاجة و... وذكر أيضا إباحة العراية العراية ظني سبق أني ذكرت لكم لأنه نهى عن المذابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بمثل ما يقول إليه كيلا ف ب... لكن الإنسان إذا كان عنده تمر قديم وجاء إلى صاحب نخل وقال له أنا أبا أخذها هذه وش تقدرها قال أقدرها ميت كيلو قال طيب أنا أبا أعطيك ميت كيلو تمر قديم وأبا وش اسمه ربك تعطيني إياها على أساس أنه تمر الجديد هذه هي العراية فأباح العراية مع أنه نهى عن المذابنة وكذلك مخالطة الناس وكذلك يعني جميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح كوالث عوارض مخالطة الناس وما إلى ذلك فهذه أمور لا بد أن الإنسان ينظر إليها كما ذكرت لكم هذه العمر التي يعني نص عليها الشارع ما فيها إشكال، لكن العمر التي لم ينص عليها هذه يحتاج الإنسان إلى النظر إلى المصلحة وإلى النفسدة، فكما ذكرت قبل قليل ينظر إذا ترجحت المصلحة مضى وإذا ترجحت النفسدة وقف وإذا استوى جانب المصلحة والنفسدة فإنه يقف. بعد ذلك قال يعني سيأتي القسم الثالث في خلال هذه المسألة قال المسألة الثالثة عشرة لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل له في بابه أو من باب آخر هو أصل في نفسه فإن كان هذا الثاني فإما على كل حال هو القصد من هذا الكلام كله أن الشخص ينظر إلى العوارض التي تعرض للشيء الذي يريد أن يفعله فهو أصله مباح هذا العمل لكن قد يعرض له عوارض وكما ذكرت لكم على أن الإنسان ينظر في جانب المصلحة والنفسدة إلى أن قال والقسم الثالث من القسم الأول يعني القسم الثالث من ال... وهو ألا يضطر يعني ما فيه اضطرار إلى أصل المباح كالقسم الأول ولا يلحقه بتركه حرج كالقسم الثاني في هذه الحال عندما يريد أن يفعل المباح لكن عارضه فهل يقال له ما هم مضطرا إليه ولهم محتاج إليه أيضا حاجة كالقسم الثاني ففي هذه الحال ينظر هل مثلا هذا العمل الذي يريد أن يعمله يؤدي إلى مفسده أو لا يؤدي إلى مفسده لأنه يريد أن يدخل هذا يقول وقد تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية لأن الله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فالمقصود أن هذا القسم ينظر إلى الوسيلة التي يريد أن يعملها، أن هذه الوسيلة تؤدي إلى مصلحة أو أنها تؤدي إلى مفسدة. فإذا كانت تؤدي لأن هذا يرجع إلى الإنسان بنفسه، فإذا كانت تؤدي إلى مصلحة عمل بها، وإذا كانت تؤدي إلى مفسدة فإنه يمتنع بها، يمتنع عنها، وهذا يرجع إلى حالة الإنسان في نفسه هو، يعني هو الذي ينظر. إلى هذا الأمر فإذا كان سيؤدي إلى مصدحه مضى فيه وإذا كان يؤدي إلى مستده فإنه يمتنع عنه وبالله التوفيق وهذا هو آخر الدرس من هذا الكتاب في هذه السنة وبالله التوفيق وإذا كان أحد عنده السؤال ممكن تقولنا الأسئلة <تصفيق> هذا سائل يقول أنا مريض يمكن بالقولون و و وإني أعاني من هذا المرض وكلما توضعت هذا يخرج هواء يا أخي لا, لا تصلي إلا على طهارة متيقنة سواء صليت مع الجماعة أو صليت بمفردك لا تصلي إلا على طهارة وهذا يقولنا موظف عند صاحب عمل وأكلت مالا حراما والآن ندمت فاتبت إلى الله ولم أتسامح من صاحب المال ولا أقدر أن أتسامح منه فهل يقبل الدعاء لا لازم إنك تعطيه فلوسه التي سرقتها تعيدها تعيدها له بأي وسيلة كانت أولادي عمرهم من عشرين سنة ويهملون الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته فأنت مسؤول عنهم إذا كانوا لا يعدون الصلاة بلغ عنهم هيئة الأمر بالمعروف أخي عائش معه عشرون سنة وأنا أحاوله أن يعتدن من أن يعدل من أخلاقه إذا كان ما هو بمعدل من أخلاق ما يجوز تبقى معه، وهذا يسأل عن الرؤية. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من المؤمن المبشرين للرؤى الصالحة يراها العبد أو ترى له وهذا يقول بينوا لنا كتاب الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمناسبات كتاب الناسخ والمنسوخ فيه لأن الناسخ والمنسوخ لابن النحاس هذا أوسع كتاب كتب في النص وأسباب النزول في كتاب لباب النقول في أسباب النزول وكتاب المناسبات في كتاب اسمه نظم الدرات في تناسب الآي والسور للبقاع ثلاثون مجلدا وهذا يقول أبي تزوج امرأة فأنجبته بنتا ثم تزوجت رجلا آخر فأنجبت منه بنات أهل هن لنا أبي تزوج امرأة فأنجبت له بنتا، ثم تزوجت رجلا آخر، فأنجبت منه بنات لها البنات هؤلاء ربائب لأبيك فقط. اعتمرنا والحمد لله فهلنا لنا أن نعمل عمرة ثانية من التمعين لبعض أقاربنا من الأموات نعم جزاك الله خيرا وهذا يقول هل أهل مكة إذا أراد العمرة لهم أن يطبعوا ويرملوا كل, كل معتمر؟ أريد أن أساهم في شركة أي أشتري أسهم يا أخي لا تدخل في شراء وبيع الأسهم لأن الكثير منها ربوي ولا تستطيع تميز ما كان ربويا وما لم يكن ربويا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والذي لا يريبك هو أن تتجنب هذه الأمور المشتبهة وهذا يقول يسأل عن السدل في الصلاة السدل في الصلاة خلاف السنة يعني يكون الإنسان يصلي هكذا هذا خلاف السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبض هذا يقول الشيخ الإسلام يقول العارف بيسير بي إن الله بين مشاهدتي المن ومتالعة عيب النفس والعمل هذا صحيح هذه درجة الإحسان لكن من يصل إليها ولا هذه اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك مشت رأسي بعد الإحرام جاهلا بالحكم إذا كان سقط شعر فإنك تتصدق باطعام ستة مساكين يعني تسع كيلو رز وهذا يقول يقول هل على أهل مكة عمره العمره إذا أراد أهل مكة ولا غيرهم وإذا أراد يحرم يخرج إلى الحل وهيقول هذه الطواف تحية المسجد نعم إذا دخلت تطوف فإن لم تست... تتمكن فإنك تصلي ركعتين صديقا لي قد مات وتزوجت زوجته وله أولاد صغار وإني لا أملك منزلا وسكنت معهم هل يجب علي نعم تعطيهم العجرة يعني تبي زوجه تبي في بيت الأيتام والله هذا طيب هذا لأن سكن الزوجة واجب عليك فأقل الأحوال أنك تدفع ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأجرة هل يجوز إدخال الأولاد الصغار إلى أماكن اللعب؟ إيه؟ علشانك تعلمهم التعاليم السيئة إلى أماكن اللعب التي فيها تصاوير ومجسمات ذات الأرواح لأن هذا من التربية السيئة أنا موظف من بلد كذا أخذت إذنا من الأمارة للدراسة الجامعية وبعد أن خلصت دراستي أتيت إلى هنا للعمل حيث أن راتبي يصرف على أساس أني دارس يا أخي ما يجوز لك راتبك اللي يصرف من هناك لا يحل لك هذا يسأل أن الأعمال لا تطهل في مسمى الإيمان وهذا شرحته فيما سبق مرتين مرة هنا ومرة في الدرس اللي هناك وهذا يسأل عن حديث العزل كنا نازل والقرآن ينزل الإنسان إذا جامع زوجته ينزل خارج, خارج الفرد هذا هو العزل وهذا يقول سمعتك تحذن من الانتماء إلى الجماعات الإسلامية وتنصح طالب العلم أنا, أنا أنصح باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والفرقة الناجية أما كون للإنسان كل شهرين 13 مع جماعة من هنا أو جماعة تسب جماعة هذا ما هو صحيح هذا يتمسك بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا سؤالا يقول سمعنا من يقول إن علم أصول الفاق من من علوم أهل البدع وعلى هذا يهجر إذا تهجر العلم وتهجر اللي درسه وتهجر اللي كل هذا، ويقول عليكم بكتب أهل السنة هذا صحيح، لكن ما تستطيع فهم القرآن ولا تستطيع فهم السنة إلا عن طريق علوم القرآن وعلوم ال... وعلم العصول جهل سبحان الله عندنا في الحي شباب يخرجون كل يوم أربعة خرج بعد العشاء في البرب وفي كل شهر يخرجون ويقولون بأن هذه تزيد في الإيمان وإنصحون إذا كانوا من حقين التبلغ لا تخرج معهم